بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم Bismillahir Rahmanir Rahim Al-ma yatasaa'aluna 'an تلكون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ولم نجعل الأرض مها فوى الكفاة وَجَاءَ الْنَّوْمَ كُمْ سُبَاءَ وَجَاءَ اتانين فوقكم سدر الجبال ساو وجاء من في حب وانا فان سواء يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في Om sa Inna jangan لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزا كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون جَنٍّ إِن أَصْوَيْنَا للمستقين مفاذها أدائق وأعناق Yes, sir. ما واثوا الرب يما فانهم يوم يقوم الروح والملائكة طفا يوم يقوم ذلك اليوم الحق فمن شاء انظروا المرء ما قد سمت يداه ويقول الكافر يا ليسني